وَسَارِعُ إ مَوْْطَِةٍ مِ الَّبِّكُم وَجََّةِ النارضُهَا السَّمواتُ وَال الأَغُّ وَإِدَّت 119. والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب وََّذينَ إذَا فَلُوا فَحِْشَةً أَو بَلَمُ أَمْفُسَهُمْ ذَكَو اللهَّه فَسْتَوْ فَرُول لِذُنُ 119. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 110. <تصفيق> أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنَمَاءُ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا 117. كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 119. ولا تهنوا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 إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ 115. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 116. 111. إِلَّا رسول قد خلت من قبله الرسل 112. أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعطابكم 113. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. 111. وسيجزي الله الشاكرين 112. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا 113. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة منها وسنجز الشاكين وكأن من نذير قاتل معه رب كثير فما وهنوا فما 117. والله يحب الصادرين 118. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغتر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وتبت أَقْدَامَنَا وَنَصَرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أيها الذين إن تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين 117. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 118. ومأواهم النار وبئس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 119. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم 112. والله ذو فضل على المؤمنين